يا الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم أنفقوا مما رزقناكم من قبل أي يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي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 ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم لا فِي في الدين قد تبين رشد من الغيب فما يكفّر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى فقد استمسك بالعروة الوثقى فصام لها والله سميع عليم